ويعتمر عنه من حيث وجب نص عليه لان القضاء لان القضاء يكون بصفه الاداء ولم لم ولو لم يوصي بذلك لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امراه قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا أقضو الله فالله احق بالوفاء رواه البخاري ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره فان فعل انصرف الى حجه الاسلام لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سمع سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه رواه احمد واحتج به وابو داود وابن حبان والطبراني قال البيهقي إسناده صحيح وفي لفظ للدار القطني هذه عنك وحج عن شبرمة وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما قال أحمد المحرم من السبيل لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم رواه أحمد بإسناد صحيح مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لأنه من سبيلها فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم وأجزاءها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين وإن مات المحرم في الطريق مضت في, مضت في حجها ذكرى عشرة وجب الحج أتقدم منها أربعة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع كمال الحريه وصلنا إلى الخامس الذي هو الاستطاعة. وذلك لأن الله عالم أن من خلقه من يعجز فأوجب الحج على القادر بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقيد الحج بمن استطاع فالذل على أن, أن الذي لا يستطيع لا يجب عليه والاستطاع القدرة على الوصول إلى مكة والموانئ التي تمنع إما الفقر لأن الفقير يحتاج أن يؤمن قوته وقوت أهله ولا يجود له أن يحج ويسأل الناس أو نحو ذلك وكذلك البعد حيث ان كثيرا من الناس الديارهم نائية بعيدة ومن المشقة قطعوا هذه المسافات فلذلك يصعب عليهم قطع المسافة إلى أن يصلوا كذلك من الموانع العوائق الأخرى الانشغال بأشياء مهمة كثير من العلماء يشك عليهم الحج ولم يحجوا اذكر أن ابن حزم صاحب المحلى ما قدر على الحج ولأجل ذلك كان له أغلاب في كتاب الحج لأن الذي يكتب عن الحج وهو ما تصوره ولا رأى مناسك قد يشق عليه أن يكون كلامه صوابا فمن ذلك أنه يدعي أن, أن السعي بين الصفا والمروة أنه يبدا بالصفا ويختم بالصفا يكون من الصفا إلى المروه ثم إلى الصفاء شوط. لذلك لأنه يعتقد أن الصفاء المرور يمر بهما الطائف وأن الطائف السديل عليهما كأنه تخيل أن الصفا من في الحجر وأن الصفاء مثل المرور من في الحجر. هكذا. وكذلك غيره. ذكر أن ابن نصر البيونس البهودي صاحب كتاب الروض المربع، وصاحب كنز الدعاء دقائق في شرح المنتهى، وصاحب كشاف القناع كشاف الكنا. شرح الاقناع وصاحب شرح المخرجات له مؤلفات وفيها كثير من الحج من صفة الحج لما عزم على الحج من مصر عند ذلك احتاج إلى من يدله قال نحن نعرف أنه يبدأ, يبدأ الطائف بالحجر ارونا أين الحجر وارونا أين الحجر وأرون اين أين المبتد أين يبتدي وارونا أين المقام نسمع بذلك فنريد من يدلنا على ذلك فاحتاج الى من يدله مع كثرة ما كتبه في الاحكام وهكذا أيضا غيره أي من العلماء الذين ما تيسر لهم الحج لم يقدروا عليه الا وأكثرها مشقة البعد نشاهد وتشاهدون أن الذين يأتون مثلا من أقصى الهند أو الباكستان أو الأفغان أو حتى إيران أو البلاد الأفريقية أو تركيا أو نحو ذلك كانوا كبار الاسنان لا يتيسر لاحدهم الحجاج سيبلغ ستين او السبعين ويتعجبون عندما يرون الحجاج من المملكه شباب ويقولون هؤلاء في سن الشباب لا حاجه الى ان تتوبهم يتركوهم إلى أن يبلغوا سن الشيخوخة أنتم لماذا لم تحجوا وأنتم في سن الشباب يقولون لأجل المشقة مشقة السفر. يعني كان هذا قديما يعني قبل يعني قبل سنة ثمانين يعني قبل ثمان واربعين سنه اما بعدها بعد سنه وثمانين فقد تيسرت الامور فيوجد المواصلات الطائرات والباخرات والسيارات وما أشبهها من الناقلات فأصبحت تقرب البعيد وتسهل الشديد وأصبح الحج سهل وميسر قبل ذلك الحجاج يبلغون مثلا مئتي ألف أو ثلاثمائة ألف إذا كفروا، وذلك المشقة، وكان الأمر عندنا يقولون: ما يحج إلا قوي. الحج من هذه البلاد صعب ايضا والحجاج إذا حجوا. يغيبون شهرين أو شهرين ونصف الطريق من الرياض إلى مكة شهر والذي يشك على نفسه يشدد يقطعه بخمسة وعشرين يوما أو يوما مع السرعة هذا من أعادة البلاد فكيف بما هو أبعد منها كيف بما أهج من الأحسى ونحوه أو كذلك من خارج المملكة أي من الإمارات أو كذلك من الباكستان والهند وتلك البلاد أو من البلاد الأخرى ذكر ابن كثير أنه ما تأثير له الحج إلا مره مرتين ما أنه في دمشق دمشق الشام قريبة ولكن الحج يكلف ويكون هناك عوائق واخذا ايضا غيره الى الان هناك ايضا اوقات ومن خارج المملكه وذلك لوجود يريدون ان الناس ذكرنا أحد المصريين يقول علي أخ في مصر يقدم لطلب الحج من عشر سنين كل سنة يقدم الذين يقدمون ولا يخالفونهم؟ مدة عشرة سنين ولا أعلم هل الحج أم لا؟ لماذا يقول لكثرة المتقدمين إذا جاء وقت الحج سجل مثلا سبعون ألفاً أو ثمانون ألفاً؟ أو مئة ألف ولا تسمع الدولة إلا بعدد معين ثلاثين ألفا أو أربعين أو خمسين والمتقدمون قد يكونون مئة ألف ومئة فذلك هو السبب في أن كثير منهم ما يتيسر لهم الهج متى أرادوا أنا تذكر أنه قبل عشرين سنة كنا في عرفة واجتمعنا بأباظ الحجاج وكان منهم الحجاج من أفريقيا فقالوا نغبطكم أيها السعوديون أنكم عند هذا البيت تزورونه متى أردتم وتحجون متى أردتم أما نحن فإن الحج عندنا قليل ولو أنه لا يكلف ولكن لا يسمح إلا بعدد مقصور. الدولة لو سمحت للدول أن يحجوا يحجوا لم تتسع المشاعر إلى الحجاج. إذا تركب يمكن قبل خمسة عشر سنة أو ستة عشر، سمعت أحد الإخوان المشايخ يقول إن الدولة إيران طلبت من المملكة أن يخرج منها مئتا ألف. كيف نستقبل مائتي ألف؟ هذا في مشقة. أبان تسمح الدولة إلا بسبعين أو بثمانين لأن لو سمحت لكل الدول إلى واقع المشاعر فعرف بذلك أن الاستطاعة أرض هالعجز العجز ما بدني بحيث أنه لا يقدر ببدنه كالمعوب أو المريض يكون هذا عاجزا، وإما أفكر بأي يكون فقيرا ليس عنده القدرة المالية على أن يخرج. واما لهذه الاعذار الجديده وهو تحديد العدد نرى قديما ان الاعذار هي المشقه الله تعالى قال ولله على الناس يحج البيت من استطاع اليه سبيلا جاء في هذا الحديث عن انس رضي الله عنه قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحله هكذا رواه الدارك ابن في سننه وروي عن ابن عباس نحوه ارواه ابن ماجه هذا تفسير لقوله سبيلا الزاد والراحله الزاد النفقه القوت الذي يكفيه ذهابا وايابا قديما كان يحتاج لانه يغيب من الرياض يغيب شهرين وعشره ايام مثلا ومن الخارج قد يغيب نصف سنه او نحوها وهذه المده يحتاج فيها الى ذات يعني الى قوت وغذاء يتغذى به الأكل ونحوه كذلك الراحله قديما الحج كان على الابل التي سخرها الله قال تعالى تحمل اثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأموس إن منه البلد الحرام وكذلك غيره يعني لو سافر أحد من الرياض قديما مثلا حتى إلى الخرج أو إلى برما أو إلى سادق أو إلى مرات لا يبلغه إلا بشك الأنفس لو سافر على قدمه أو سافر مثلا على حمار لا يبلغ هذا البلد إلا بعد مشقه فسخر الله تعالى هذه العبل تحمل يركب وكذلك ايضا تحمل قوته وزاده ومتاعه ما يحتاجه فلا بد من زاد وراحله وتلك الراحله صالحه لمثله وذلك لان الناس يتفاوتون في الحاجه الى الزاد وكذلك الى الراحله فمن الناس أمن يكون صاحبة الشهرة ومكانة ورئاسة لا يكفيه رحلة رخيصة أو دنيئة أو رائفة أو نحو ذلك وكذلك الزاد لا يكفيه زاد كزاد الفقراء يعني تمر مثلا او سويق او نحو ذلك فلا بد ان يكون الزاد والراحله يصلح لمثله يصلح له اذا كان عنده مكانه وله شهرة وله رئاسة لأنه إذا سافر فلا بد أن يعتريه زوار يعتريه زوارا ورجال يعتادون الأسل معه أو النفق أو الصدقاء نحو ذلك فلا يكونوا أجاده كزاد أطراف الناس ولا راحلته كراحلة أطراف الناس ولذلك قالوا تصلح لمثله كذلك هذا الحديث الزاد والراحلة عن أنس وعن ابن أباس يقول التلمذي العمل عليه عند أهل العلم يعني أنه لا بد أن يكون مستطيعا وأن الاستطاعي يملك زادا وراحلا وأن تكون صالحة لمثله فسر كلمه الاستطاعه بالصحه صحيح انه اذا كان مريضا يشك عليه ان يذهب ويقوم بالحج وبالاعمال الطواف والسعي والوقوف ونحو ذلك لا يقدر عليه اذا كان مريضا على فراشه فلا بد ان يكون صحيح البدن يعني قادرا عليه ان قال عن الضحاك ابن مزاحم قال ان كان شابا فليؤجر نفسه باكله وعقبته يقول انا شاب وليس عندي زاد وليس عندي راحله ولكن احج معكم ايها القافله على ان اخدمكم وارع ابي لكم مثلا ورواحي لكم واصلح طعامكم واسقي المطايا وارتوي لكم مثلا على ان تنفقوا علي ذهابا وايابا وعلى أن تركبوني وقتا من الزمان هذا معنى عقبه العقبه ان يركب الراكب ساعتين مثلا في اليوم يقولون اذا سافر الرجل معه عبده يلزمه ان يركبه عقبه يعني يريحه بدل ما يمشي يمشي مثلا ست ساعات أو ثمان ساعات يكون عليه مشقة فلابد أن يركبه اي عقبة فكذلك الشاب القوي القادر يقول أنا لا أقدر على زاد والرواحلة ولكن أحج معكم واجر نفسي عليكم على ان تنفق علي وعلى ان تركبوني عقبه يقول او ملك ما يقوم به على تحصيل ذلك من النقدين او العروض هكذا في هذه الازمنه وجدت هذه السيارات التي سهلت الأمر وقربت البعيد في هذا الحال أولا قلت المسافة بعدما كانت شهر من الرياض إلى مكة أصبحت ساعات ثمان ساعات عشر ساعات إن عشر ساعة وفي الجو ساعة وربع ساعه ونصف خفت المعونة والحال هذا فإذا كان عنده مال عنده نقود يستاجر اما مع احد وإما واما مع احد الافراد فانه لا يسكف عنه عليه أي حج هناك سيارات النقل قد تحمله من الرياض إلى مكة بمئة وخمسين أو بمئة وثمانين أو بمئة وعشرين على اختلافها فإذا كان يقدر على هذا المبلغ لازمه أي حج أو كان عنده عروض يعني سلع يبيعها ويحج بثمنها عنده سلع زائدة عن حاجته او يقدر ان يبيعها وينتبع بثمنها ففي هذا الحج ففي هذا الحال يلزمه الحج ثم ذكروا أنه لا بد أن يكون ذلك الزاد أو وتلك تلك الرائحة إفاضة يحتاجه حاجته أتقدم الحاجة الضرورية الدائمة من كتب ومسكن وخادم لأن هذه حوائج اصيله فلا يقال له أبيع كتبك وحج بثمنها أنا بحاجة كتبي أستفيد منها ولا يقال أبيع دارك وحج بقيمتها ماتها إذا بيتها أين أسكن ما لي إلا هذه الدار أبيع عبدك المملك وهج بقيمته انا بحاجه الى استغناء خدمته وكذلك ادواته لا يكلف بان يبيع ادواته التي يستعملها يعني ما في البيت من الادوات قديما مثلا في البيت مواعين وفرش ولحظه فهل يكلف ان يبيعها كلها ويحج بثمنها فهو محتاج اليها كذلك في الازمنه الجديده الان نقول مثلا أبيع حرفك التي الذي تعمل فيه وتنفق على عيالك منه ولا نقول أبيع أدوات حرفتك يقول أنا حداد عندي أدوات الحدادة أو نجار بأدوات النجاره أو صباغ أو أو حجام أو أخراج مثلا أو بناء بأدوات البناء ونحوها فعند هذه الأدوات هو محتاج إليها لو باعها إلى إحساج وفي هذه العزم النهل أنا أقول أبيع أو, او أبيع غسالتك أو أبيع أدوات مطلقك ونحو ذلك هو محتاج إلى ذلك حاجة مضرورية فلأجل ذلك لا يكلف بأن يبيعها ويحج من ثمنها يقول وان يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونه عياله على الدوام لانها نفقات شرعيه تجب عليه يتعلق بها حق ادمي فقدمت وفي الحديث كفى المرء اثما ان يضيع من يقود فقال صاحب الروضه وصاحب الكافي الى ان يعود فقط هكذا قدمه صاحب الرعايه وقاله صاحب الفروع الروضه الظاهر انها الروضه الناظر والكافي المعروفه كلاهما لابن قدامه والرعايه لابن حمدان والفروع لابن مفلح يقولون لا بد أن يكون الزاد فاضلاً عن مؤونته يعني أن نفقته مؤونة عليه على الدواء يعني نفقت أولاده فلا يأخذ نفقة أولاده ويحج بها ويتركهم بلا نفقه لأنه مسؤول عنهم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يمون او ان يحبس من يمون قوته في ذلك ايضا اثم فها هنا مساله وهي الدين يكثر اعتذار الناس عن الحج بان عليه دين ونقول هذا ليس بعذر وذلك لان هؤلاء الذين عليهم دين ينفقون لفقات طائله احدهم اذا نزل عليه ضيف ان يتكلم وينتصب احدا اكان يستع اكان يتكلم سيقوم عليه مثلا يقوم عليه اهل الضيافه 1000 2000 ولا يقول علي دين وعد الدين لا يطالبونه بذلك وكذلك أيضا قد يسافر مسافة طويلة أسألني أحدهم يعمل في الدمام وقال إن على يدين أين بلادك أصلا فقال بلادي الباحة هذه البلاد التي هي أصل ما زرتها أبداً من حين كان عليك الدين فقال أزورها كل سنة مرتين مرتين عجباً لك اعتصلتك البلاد البعيدة من الدمى من الباحة أبعد من مكة وتترك الحج بسبب أن عليك دين أهل الدين ما يمنعونك من استفرئ الباحة قد تنفي قوي سبريك ألف أو ألفين أو نحو ذلك وضلائة ألاف إن شاء الله انهم لا يمنعونك من الحج هكذا ولكن كأن هذه فكرة ومستقرة عندهم في هذا الزمان كان معنا سائقا من أهل أطراف مكة في عرفة رأينا عمالا غير محرمين عدد كثير سالناه لما لم يحرم هؤلاء العمال قال يقولون علينا دين من أين هم؟ من أطراف مكة أو من قريب من مكة؟ من الجموم أم من خليص أم من حدا من بحرة من جدة؟ هل أهل الدين يمنعونهم أن يقولوا لبيك اللهم لبيك؟ الآن قد وصلوا إلى هذا المكان الذي هو المشعر. الذي ينفقونه قد انفقوه اهل الدين انما يمنعونه اذا كانت نفقته تنفعهم اذا دفع لهم هذه النفقه انا الي دين لكم واريد الحج والحج قد يكلفني ألف فان سمعتم لي والا اعطيتكم الالف تركت الحج فإذا كانوا يمنعونه يمنعونه لا يسافر من جدة إلى مكة يقولون أعطنا نفقتك أعطنا أجرتك التي تنفقها يمنعونه لا يسافر إلى المدينة أو إلى رابغ أو مثلا إلى ينبع يمنعونه ويقولون أعطنا أجرتك هل يمنعونكم ما يمنعوننا نسافر على ما لماذا لم تحجوا وقد وصلتم إلى هذه المشاعر هل مثلا يكلفكم إذا اشتريتم قطعتين احرام أبي أشاره بعشرين هل يكلفهم إذا رمعتم الجمار هل يكلفهم إذا طفتم البيت أو سعيتم أنتم الآن في المواسم وأنتم في المشاعر فكيف لم تحجوا؟ هذه أبي عندهم عندكم أن من عليه دين لا يحج. نقول إنما هذا فيما إذا كانت تلك النفقة كوفي دين الأهل الدين وكانوا أيضا يمنعون صاحب الدين من السفر وأما إذا كان يسافر إلى هذه البلاد ولا يمنعونه وينفق نفقات كثيرة فإنهم لا يمنعونه من الحج أستفروا إلى مكة تستفر إلى المدينة وأنتم تسافرون إلى المدينة بل تسافرون إلى الأبهى وإلى الخميس وإلى جيزان، ولا تستشيرونهم لأجل ذلك نقول إن هذا من الخطأ ترك الحج لوجود دين ألف أو خمسة آلاف أو نحو ذلك مع أنه ينفق في الضيافة وينفق إلى سافر إلى أهله لا سافر مثلا من جدة إلى الباحة أو إلى أبهى أو إلى بجرسي أو نحو تلك البلاد ينفق عشرة آلاف خمسة آلاف يعني مشترويات وحقوقا وهدايا ونحو ذلك ولا يقول عليه دين يقول فمن كملت له هذه الشروط ألازم أستعي فورا نص عليه فيأثم إن أخره بلا عذر بناء أن على أن الأمر للفور ولهذا ابن عباس مرفو أتعجلوا إلى الحج عن الفريضة فإن أهدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد عند الإمام أحمد أن الحج على الفور إلى جذة آخره متى تكاملت الشروط الدليله أن الأمر عادة يكون للمبادرة وأن الأمر عادة يكون للفور يعني على الفور يعني على السرعة ويستدلون بهذا الحديث تعجلوا الحج أو تعجلوا إلى الحج عن الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له في رواية فإن الرجل يمرض والدابة تطيع تضيع أو تظل عندما كان الحج على الرواحل يعني أسرع به ذهب الشافعية إلى أنه أرى تراخي. ولو أخره وهو قادر عشر سنين عشرين سنة الا يعلم ولو أخره ومات الا أسمع له لأنه عنده مل التراخي والتدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى سنة عشر الجواب تأخيره عليه الصلاة والسلام هو أصحابه يتمل أنه لعذر كخوفي على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم هكذا والعلى الصواب أنه لم يتمكن في سنه ست توجه لاجل وردوها وردوه سلحف ديبيه ما سمحوا له ان يكمل عمرته نزل في ذلك قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام السنه سبع صالحهم على أن يعتمر في ذن القعدة يقيم أكثر من ثلاثة أيام ووفا لهم ولم يمكنه من الفج في سنة ثمان افتحت مكة ولكن انشغل أولا بغزوة الهنين وثانيا بغزوة الطائف قام على الطائفة مهما هو أربعين يوما وفات الحج. في حصاله لأنه بقي في مكة بعد الحد يمكن عشرة أيام بعد رمضان يعني عشر من شوال. كذلك أيضا الغزو قد تستغرق أيضا خمسة عشر. يعني إلى خمسة وعشرين من شوال. وهو غزو في غرزو الطريق. كذلك الحصار. هي صاروا الطائر يمكن أن أستمر إلى اليوم الخامس من شهر ذي الحجة. رجع بعد ذلك وأقام لقسم الغنائم والانتظار هوازن نحو عشرين يوما. ولم يتمكن وإنما اعتمر من الجيرانه في سنة تسع كان المشركون لا يزلون على عاداتهم فكانها أن يحجوهم على عاداتهم وعلى بدعهم فأرسل أبا بكر ومعه جماعه من الصحابة وأمرهم أن ينادوا في المشاعر لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يذكر الجنة إلا نفس مؤمنة ومن كان له عهد من النبي صلى الله عليه وسلم فأهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فله اربعه اشهر ولما كان في سنه عشر كانت البلاد قد امنت واطمئنوا وزارت البداء الجاهليه فتيسر له الحج فحج في سنه عشر اما الذين يقولون ان تاخر خوفا على المدينه من المنافقين او اليهود المنافقون كله في ذلك الوقت واليهود قد ابعدهم الله هناك شرط اخر وهو امن الطريق إن كان في الطريق أمنا لأن إجابة الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرع وذلك لأنه نتعى في القرون الوسطى قطاع طريق أعراب قليل إيمانهم فإذا وجدوا أحدا متوجيان إلى متكة أو راجعا منها منفردا أخذوا راحلة وأخذوا متاعه كل كلما معه وقد يموت جهدا لذلك كان اهل العراق يحجون قافلة واحدة أربعة آلاف عشرة آلاف وكذلك أهل خراسان وكذلك أهل الشام وأهل مصر وأهل اليمن وأهل البحرين بما في ذلك الأحسى نحوه والإمارات ما أشبهها وكذلك الذين يأتون من بعيد يأتون جماعة لأجل أن يتغلبوا على قطاع الطريق فإذا كانوا كلا، فإن قطاع الطريق يقتلونهم أو يسلبونهم ولم يزالوا إلى آهد قريب يعني إلى حدود سنة أربعين يعني قبل فتح مكة فتحت مكة سنة ثلاثة وأربعين من القرن الماضي. فقبل ذلك كان هناك أقباط طريقا وأهل نهب يتغافلون الواحد فينهبوه حتى ينهب عليه خرقة الإحرام ويأتون إليه وهو نائما وينتهبون غطاءه وهداءه وينتهبون أيضا طعامه إذا جاءوا إليهم وكذلوا ينصبوا كدرا فيه طعام اختطفوا عجهم وخرب أو جعلوا خبزة في النار يتغافل أهلها و اختطفوها كانوا في الزمان القديم ياخذون ما يسمى بالاخاوه ضريبه ياخذونها على كل حال خالد ذلك اشترطوا هذا الشرط إن كان في الطريق أمن لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر والضرر من فيه من شرعة ولو كان السفر بحرا يعني لو كان في البحر قديما كان السفر في البحر بواسطة السفون الخشبية وهي أرلة ايضا للتلف وما ذاك الا انها اذا كانت الامواج فقد تغرق تغرقها تلك الامواج قال الله تعالى واذا غشيهم موج كبرا يعني كالسحاب كبرا او كالجبال دعوا الله مخلصين له الدين فدل على انها على خطر الذي يركب تلك البحرية فلذلك جاء حديث لا تركب لا تركب البحر الا حجا او معتمرا أو غازيا في سبيل الله رواه ابو داود وسعيد بن منصور أبي عليه الأزمنة آمنت جاءت هذه هذه البواخر وما أشبهها وجاءت الطائرات الجوية وصار الطريق آمنة في البر والبحر يقول بعد ذلك اذا ان اجزاءنا السائل اذر لاعذر ان تحقيقا من المربين ان يرجوا بره الذي معه ان يقيمنا ايها الفرن walk wow. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله أما بعد قال الناظم رحمه الله فصل في احتكار القوت وإكرام الضيف والجار وما زال جبريل يوصي, وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقرضين وبعدي إلى أن ظن أن سيورث الجار يا فتى وأقربهم بالبر اولى فجودي ومن داره تعلو على الجار يلزمن بنا يستر الأدنى لباغي تصعدي ويلزم أيضا سد طاق على ولو تقدم ودعوى لا أرى لا تقلدي ومن يأبأ الزمه البنا مع جاره إذا استويا في الارتفاع بأجودي ولا غرم في هدم المخوف سقوطه المضر وإن يؤمن ليضمنه معتدي ومن كان يؤمن بالمليك إلى هنا فلا يؤذي جارا صالحا غير مفسدي ويمنعه من كل مؤذي لجاره كحش وحمام وتنور موقد وتنور موقد ودكان حداد ودق قصارة ومدبغة تؤذي بريح منكدي ومن غرف ما يمتد منه عروقه إلى بئر ماء الجار في المتأطدي وسيان مؤذي النفس والمال يا فتى وضمنه ما أراده فعل المصدد ويكره أكل الهجم إن يترصد مع الإذن لكن دونه حضره واطردي <تصفيق> في هذا العنوان في إكرام الضيف والجار يقول وضيفك اكرمه وعجل قراءه وقل مرحبا إذا ذا باحمد فاقتدي ابي احمد يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم اقتدي اذا جاءك الضيف اكرمه وعجل قراءه يعني قوته ورحب به مقتديا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعرف حق الضيف كل معالج اصطفار مطيل الجوب في كل فديه الذي هو كثير الاسفار يعرف حق الضيف الذي يطيل الجوب الجوب قطع في قوله جابوا الصخره يعني قطع يجوب الكفار الذي يكون كثير الاسفار يجوب الكفار يعرف حق الضيف لانه قد يحتاج الى ان ينزل ضيفا على بعض الناس يقول أتى صردا والليل بعد عبوسه يا أم سنانار الذي خير موقعي صردا يعني في شدة البرد والليل بعد عبوسه الليل قد عبس يعني قد أظلم يا ام سنه نار راى نارا اقدامه في بر او في بلد فاخذ يا أمها ويقول صاحب هذا النار هذه النار اي هذا الضوء وهذا النور خير موقد فانا سوف اتوجه اليه إذا جاءه فانه يقول مرحبا يقول هو أساه من زاد وأبدأ بشاشة وأذهب عنه الكر توطيد مرقدي المؤساة منها إعطاءه قوته وأساه من الزاد والبشاشة الترثيب والفرح ابدا بشاشه وجه تطلق البشاشه على الوجه المستنير الفرح واذهب عنه الكر الكر هو البرد عاده انه يكون في شده برد فيذهب عنه البرد ويوطد له مركض التوطد مركض يهيئ له مكان ينام فيه يقول فكان بين هذا وامرئ بات ضعيفه مضاجع جوع مسهد وتصرد بين هذا الذي ابدى بشاشه وأذهب عن الضيف القر البرد وابتدله مركدا وأشاه من الزاد هذا أخير من الآخر الذي يبيت ضيفه مجرد عجوع يضيف عنده ولكنه لا يقوع كوته فيبيت جائعا ويسهر أبعدوني أن يجد من يؤويه أو من ما يستجع به فلا خير في من لا يضيف هكذا رؤي مشجد عن خير أهاد محمد لا خير في من لا يضيف ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فألي أكرم ضائفة جائزة أقول لهم جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام وما زاد على ذلك فهو صدقه ولا يحل له أن يسوي عند عتائه حرجه. فأولا أجعل إكرام الضيف أجعل ذلك أعلى مثلا على الإيمان يؤمن بالله واليوم الآخر. يكرم ضيفه. ما ما كيف الإكرام؟ جائزته ان يجيده يعني يقيته يوما وليله غداء وعشاء هكذا ثم ذكر ان اقصى الضيافه ثلاثه ايام بعد الثلاثه لصاحب المنزل أن يتعذر عنه وأن يقول إنك قد ضايقتنا ولا يحل للضعيف أن يثوي عند صاحب المنزل حتى يحرجه وذكروا أن هذه الضيافة قديما كانت في البوادي وفي القرى فالبوادي يأتيهم ضيف وإذا جاءهم فإنهم يكرمونه ما تعسر كذلك أيضا القرى الصغيره الضيف المسافر على بعير ونهوا او راجلا يكون ايضا بحاجه الى من يؤويه فيحل على حدهم على صاحب البيت ثم صاحب البيت يكرمه يعني بالقوت المتاذ القوت المتاذ الذي هو جائدته أكلا تلمتت من جنس ما يأكل صاحب البيت أما المدن الكبيرة فإنه الذي يأتيها غالبا يجد ما, يكش... ما يقتعت فيه فهناك المطاعم المطاعم يدخل واحدا منها ويأكل كوتا وهناك أيضا الفنادق صغيرة كبيرة يسكن في أحدها يوما أو يومين أو نحو ذلك وقد يكون عنده اقارب في هذه البلد يقصد اقاربه أكاربه يرحبون به ويبخلونه في دارهم ويسكنونهم أخهم في هذه الدار ولا يتبرمون منه بل أكاد يفرحون به ابن امن أو ابن خال أو اخ أو نفعه فلذلك أكد يقال ان الأجنبي الذي يدخل المدن يستطيع أن يقوت نفسه إن كان عاجزا أو فقيرا أو نحو ذلك استطاعا يتعرض لبعض أهل الخير أن يطلب منه الضياغة والقوت أنا قاتل الله البخيل لظنه أفضع إفرازك وعرزك وعاصل الله من البخيل لظنه الظن البخل قرئ قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين بالضاد يعني ببخيل قاتل الله البخيل الذي يظنه يبخل للظهر رزق للظهر في قوت واصل لم يزهد يعني لا يزهد فيه وللمسلم المجتاز بالأخي في القرى وقيل ومصر والكفور كمهتدي المسلم المجتاز بالأخي في القرى المجتاز يعني السائر الذي اجتاز بهذه القرية يعني مر بها فله حق الضائف وكيله ونصر إذا كان عظى في بلدة كبيرة كالأمصار واحتاج إلى ذلك فانه كذلك عظى له حق والكفور يعني المنكر لذلك يتم استعجي ضيافة ضيافة يومٍ اوجبن وليله يعني الضيافه يوما وليله اوجبنها اوجبن الضيافه يوما وليله وقيل ثلاثا وهي ندب ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الضيف إلا في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فألي يكرم ضائفه جائزته وما جائزته يوم وليلة غداء عشر ثم قاله ضيافتها لها تعيام فها هنا يقول ضيافه يوم أوجبا وليلة أوجبا وليلة يعني الواجب يوم وليلة وقيل ثلاث وهي ندبا أم أجود يعني كيلة إن الضيافة الملايات أيام الصحيح أنها ندب في القول الأجود يقول وليس عليها يبيته بلا بلا اضطرار سوى ام افق دماء امك يعني لا يلزمه ان يبيته في بيته قديما البيوت كصغيره ليس فيها زياده عن اهلها فالكثير يقولون للضعيف عليك ان تنام في المسجد لكن إذا اضطر ليس عليه أن يبيته بلا اضطرار إذا كان هناك اضطرار أفق من عفق لمأوى ما وجد حتى المسجد أن ينام فيه ففي هذه الحال يؤويه يلتمث له مكاناً من البيت ويرطيه ما يستدفع به وإن خاف منه ألم يجب مطلقاً سوى إذا اضطر أقط وليحترس أخوف مفسد أقد يكون ذلك الضعيف من اللصوص وقد يكون من الأعداء أقد يتربص بصاحب البيت غفلته فيختطف بعض المساعي ويخرب وقد يكون أيضا صاحب فساد وصاحب معصية يخشى منه أن يفجر بزوجته أو ببعض النساء عنده ا بتسويل او نحو ذلك قد يخرج صاحب المنزل ويترك ذلك الضيف في البيت ويفسد في البيت او نحو ذلك هكذا فلذلك اذا خاف منه لم يجب لم يجب ان إلا إذا اضطر إذا كان هناك ضرارة قصوى ومع ذلك عليها يحتلس وليحترس خوف مفسد عليه أن يكون منتبها مخافة أن يكون من اللصوص أو يكون من الأعداء يحترس حتى لا يكون مفسدا او حتى لا يخشى يامن فساده اذ هذه الوصايا جاءت تتعلق بالغيث والذي بعدها يتعلق بالجار ايوا نقف على ما يتعلق بالجار ولنا درس ان شاء الله في الأسبوع الاتي في مثل هذا اليوم وفي اخر الاسبوع الى اخر الاسبوع الثاني